قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى الد وانا عجوز وهذا بعني شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله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 إن إبراهيم لأواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد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 إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه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 ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها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 ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بغيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمم توحيدت ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين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 منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وَمَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ